فهي نصيحة لكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين الشيخ محمد أمان جميع رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخل حيث يقول بأن أشرطة الشيخ ربيع تثير الخبنة عوض الله. الله لا أشكرت هذين الشيخين من أحسن الأشرطة هؤلاء يدولن السنة وإلى التخصص بالسنة ولكن لا يتكلم بهؤلاء صحب هو وعطي ما يتكلم بها اوليها الاحزاب الذين ينتمون ان حزب من الاحزاب هم اللي ينكرون هذه اشياء اما بالنسبة لهذين هذين الشيخين معروفين بيتمسوا في السنة وحطوا عطائدهم شدفية وهم الاحشن الناس